بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعان إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد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 وما أكل السبع إلا ما بكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشو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 وَاتَقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ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 وَمَن يَكْفُر بِالإِيمَان فَقَد حَظَّ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُهُهَاكُمْ فَاغْسِلُوا جُهُهَاكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقَ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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم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 وكتاب مبين يهدي به الله من استبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل لأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤف أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين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 قال رجلان من الذين يخافون أنعه الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّ دُخْلَهَا أَبَدًا مَا ذَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّا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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَضْلَمِ مُسْرِفُونَ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 فعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وبتقو إليه الوسيلة وبتقو إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.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 نار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله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 يُذِبْ مَن يَشَاءُ وَيُظْهِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا ما في أفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه.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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمْ لَيَأْمُرُونَ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُونَ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 كهم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مظيم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلًا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ جُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائره، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا، فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب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 قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلك وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 وترى كثيرا منهم يتارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبقس ما كانوا يصنعون، وقالت اليهود يد الله مظلوله، غلّت أيديهم ولعنه بما قالوا، بل يداه مبسوقة ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أم. أرسل إليك من ربك طغيان وكفر، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدونا رل الحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا.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 إن الله لا يهذى القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم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 الصادقون والنصارى من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريق يقتلون وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَقُمْوا ثُمَّ تَبَضَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ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 مَأْوَاهُمْ نَارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم أنسخت الله عليهم وفي العذابهم خالدٌ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء متخذهم أولياء أو ولكن كفيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عذوا ل الذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم ودّة ل الذين آمنوا الذين قالوا إننا فارس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 عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميتر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة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 متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلو الله بشيء من الصيد لا يبلو الله بشيء من الصيد تناله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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتٌ مِنكُم هَذِيَمٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ هَذِيَمٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تغد لكم تسخا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تغد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم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 فيقسمان بالله إن غتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذقرا ولو كان ذقرا ولا نكتب شهادة الله إننا إذا الل من الآثمين فإن عفر على أنهما استحق قائما فأخران فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ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 ربنا أنزل علينا مائدة، ربنا أنزل علينا مائدة تمن السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية. وَأَرْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَعْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ تَخْذُونِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي أَيُّ لَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي